بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أروا لا تقدموا من يدي الله ورسوله واتقوا الله الله سميع عليم يا أيها الذين أروا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا من قولك جار بعضكم البعض من تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يبطون أسواة عند رسول الله وياك الذين امتحن الله قلوا من التقوى على مغفرة ودن العزيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يمسوا منها يعقلون ولو أنهم الصبروا حتى تخرجوا إما كان خير اللعبة. الله والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من أبين فتبينوا أن تصموا قوم بجازة وتصموا على ما فعلتم نادمين وَعَلَمُوا أَنَّ وَاَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ نَأْذُوهُ وَكُنْ فِي قَضَاءِ مَا أُبْلِغَ عَلَى التُّومَ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُم وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُم بُغْضًا وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ سَكِينَةً وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةَ مِن فَضْلِهِ وَأَنَّ اللهَ والله عليم حَكِيمٌ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن مرت إحداهما للأخرى فقادروا الذي تمني حتى عدفئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا من بالعلم أقصد وإن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما أخوائكم وارتقوا لله ونعلهم ترحمون يا أيها الذين أمون أسخرقهم من قوم عصيرهم يكونوا خيرا منهم فلا إن عساني يكون خيرا منهن ورأة المزوان فسونا تلافذوا بالالقابة بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتلفوا أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنين بعض أن يسومنا تجسسوا ولن يغتب بعضكم بعضا أي حب حيك وياكم نحمى خيميت فكرتموا الله لهم وطواب رحيم يا أيها الذين آمنوا خلقناكم منكروا واستوعلكم شعوبا وقبائل تعرفوناكم وكومنا الله أتقاكم الله عليم خبير قالتنا ربنا كلما توملكم قلوبه أسلمنا ولما يقيم إيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله يلكم إن الله إنما الذين عملوا الله ورسوله من ما أوفسوا الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكم لشين عليهم يمنون عليك أن أسلمهم لا تمنوا عليه السلام عليهم بل الله يمنوا عليكم الإيمان لك. إن كنتم صادقين إن الله يعلم غير السماوات رضي الله بصير بما تعملون